يا رسول الله يا رحمة رحمة مصداق يا من أرسلت للعالمين رحمة من فلاح السعداء وبنور ذكرك تنجل الظلماء للعباد بأثرها هذه عظاتك هذا بيانك للعباد بأثرها هذه عظاتك وعزت إلى الخلائق رحمة يا محمد هذه عظاتك للعباد بأثرها هذه عظات هذا وعظاتك للقلوب دواء يا من بعثت الى الخلائق رحمه يا محمد يا من يا من بعثت الى الخلائق رحمه اقسمت انك رحمه وضية. وبعثت امي ان تقول صلوات ربي وسلامه عليك وبعثت امي ان تقول فتغتزي منك العقول وتشتقي العلماء